بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى درسك أن الضحى إلى سورة العلق وأفر سورة بسم الله سورة الضحى وصورة سغاشة يسعدحات ترتيبت قرآن ككريم آياتها دون وكوية طبن سورة دون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى برقضة عطبان كلنا ارتبوا الليل يولي لهابنك إذا سجاء مركو حاصلوا اعضبوا ما ودعك ربك كامتك ربك وما قالك كو من عروني ولا الآخرة آخرة خير لك أذيك هو خير بدا من الأولاء الدونك آخرة خير بدا ولا سوف يعدك مرضا بكسين دون ربك ربك فترضى أطرالك وحالي للنبق عليه الصلاة والسلام وحيقا كدب العيد السلام بأتمد أبو السوفيان العاسكيسي waa cidii sheekdan ka jibu ka ja taagee Khadija rohay aad uu u dhibooyay aydana ku soo degtay Rabbigaa kuma naro ninka mana tagin aakhirana adduunka ka gaafeyaanba adduunka la hadda joogtay rafad xameedana aakhirahu Allah wa xiday ku raaligelin isaga alleyo wuxuu dhinag u qalay salaato iyo salaam idan la arda nin ummadayda kam qof ummadayda kam idi inta naarta ku jira raali marka ay dushaasi ku soo ka tagay aqoreysha nabigu marka dibbay ku ahay ayada laga ma ne thiin lugu fi والضحاى برقدن فردارتي وما لنتال وجه كيداي يقول لي لهبك إذا سجى مركو حصله ودجو ما ودعاك كامتك إن ربك, ربك وما قلاك قوما عرورا ولا الآخيرة أخيرا خير الله ككاجة خير بدن من الأulia الدنيا سدر ألقفوج عليه أورالي كاجي يهي أخيرا بكاجة سيف عن ولا سوف يعديك مرضا بكسين دونا waxa allah waxa doonta rabbuka rabbiga fa tarwa raali baa allah siin doono nabi ilaah muhammad qiyaamaha raali baa ku noqonaya marka inta qofumadeedii una tago ciir rali noqonmay alam yajeed kamiy aan ku helin rabbiga ya tiiman odo agoon on a balahayn oo faawa uu ku dumay hoyaatin ku siiyay meelad ku hayato wuu adon cilmi lahayn dalalki ma ha baadida aha أضل العلم لهن إلا النبي جمر كولي لهم وحيونين وفهدك وكهنوين ووجدك ميانك هالنبيجة عائلاً أذق عائلاً فأغناك وكغنياً بفعلك وجوئي هاي آية الدرب تدلها فأما اللي قفك أقومك فلا تقلها قول قول نساد أقومه أهيد أبو أقومي هاي هقهرنا وحيسها كقاضن وهالظلمين وأما السائل القفك بريضون كأنا فلا تنالها قول, قول wama bin'amati rabbi qala ni'amadi sana fa hadith ka sheekhe ni'amta alamarka dib male marka as faan uga jeedamooye ilaahu kuwa fajiy marka uga sheekaynes dib male ila rasuulka ka kaadigay nabiga kaadigay kufadisi dambiga gadaafay ummadada fiicnay wa kaaway Allahu xuleysoo agoon maadanahay nabigu Isago laba bilood urk isagoo urka ku jira abi abdullaah waxu ku dhintay madina sagal shaam ka yimid yu abdul mu talib heer abtiga oo reeqay rajah yu yimido halkaas uu ku dhintay hooyadiin ay soo afrjiray ama lix jir ay ka dhimatay lix jir ba yamelaha qaar kood ku qoran iyadoo qabriga abdul ahis soo oo makkah ku soo socota yamaysa ku ba qaaday haderkii ba abu talib wa bii abii wujeeb la wada gay ila intii sano ama sano in badan buu adeerkii difaaciya damu difaaciya sanadka caamul fiilka leeyda ayu nabigu dhashay laga inta nimada Abu abu lehbulad nabiga ku kaddamay uu hijroday xagga Ilaahay jidada Sooda marka nabiga waxa lagu leeyahay sooyatiin ma adan ahayn oo Allah meelad imanin. alla soo kuuma iimaannin adigoon cilmi lahayn oo kuma hanuun inuu kuma wax yoonin sooyad ma adan sida darted agoonka xoolahiisa ka qahr marka nabiga sida marka lagu leeyahay inaga leen iseegey agoonta xoolaheeda ka أوفك بريضون كأنا هقول قلنا وروح يوم نجت على ديني هذا اللي ونعكسه كله سورة الإسراء هذا اللي ونعكسه كله هلا هو أحد لا إله وحده سدى هددت كنيه هذا المعان كله وين نعم ذا الله كسيين كل شكره شكر جدنا وحكم إذا هددت دون تشكشان فان كامه نعم ذا الله كسيين أذن كفن إن هددت شكت واحد يبقى ثمن لا هو يبروقي الحمد لله أفلام دبابة هي صح سدّاوي. أعلم يجيت كم يوم كوهيلين شبيعة يتيما نديقوا أقار. أو فاواه. ونهايات خصما إنن بلد كوهيلته. مركيابه يدنته هوية بقى هيسين. هوية دي مركيابه دينته هنا. أولو بقى أبو طالب. ووجد كوكو هالي شبيط طالن. أديقوا علم العين. ضلال كان حن معها. أضو علم اللهيم. فهذا كوكو ووجدك هو كوال ربك عائلاً اديكو عائدة فغنا وكغن ييله فاميلي تيما اغون كفلا تقهرها هوغي خوليسا كا قادن وا مسائل كبر يدون كا فلا تنهر حقول قولي واما بالنعمة الربك ربك ان عيد سنه في حديث كشاكه ادو كشغريا سوره الشرح وسوره الدسغاشن يا افراد تفسير سوره القران الكريم كا اياته دونا واشيد وانا بك سوره بسم الله الرحمن الرحيم نبي قوم بيكوسابسنتي الله بدن صورة ده لأنه أدمانه شعلة إلى آخر يوم أدمانه جثو كده ونبي قصيفة ديسيو ونكون راحة إسا نبي قصيرة ديسي نأدم شعلة ألم نشرح أن ووضعنا أن كدج عنك وجزك قدم بيقادن اللهين الذي قدم بيج أنقضح حليسيني ظهرك دبركار wa raf'na wa an koriyale la ka adiga dikriga sheek sheek gaaga koriyale wuxuu alla u balan qaaday hadii ay sheego adigana waa lagu sheego fayna ma'al usri dibaatada ma'eda yusrun baa usri hadaa da ragto yusrun baa dabayala marka dibaatadu u badantu farajku u dhow yahay inma'al usri usri فصل نفسك بدعاء، مفتاح الدعاء كدة. آذوب بري قلّم، مركّة صلاته كبر حلو. دعاء كدة، قضاء عفر بفضل رب الله إمام. مركّة الجهاد ككتم عدّه. الله إمام. شقّة ما لين تمركّة صوّش قيسته. فصل نفسك بضاعة. ويل ربّك الرب كان فرغ قضاء ره. جري في جيو، الله رجيو كحر بعلق وظّه. ليالِ محمد غلب قصيبة الله فر إشراف. فهم بوليه. وحول بوقب wa habay loobimaayo qalbigiisa furan dambigiina wal laga toorey dambigi culaysinay waaba laga toorey dambi bamale digrigiisu wal la khoriyaalay markii wuxuu nabi rabbi wax ani waxaan ku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 وكر على كوريا إنما على عسره إنما على عسره ماركب نحوذ إنه لا غريتني شيء هو هذو صان نقضه شيء هو الله إسهوا له حتى إنه إسهوا الله هذو صان نقضه إيه سلكيه روا هذو نكراه خصان نقضه وأكل اللاما ماركا عسرجي البولية لبذا غربه إذا استدت بكل ففكر فيه ألم نشرح bal aaduma saqaf surada anwat faayda farqtaa tafasiir badme culimadu galiyeen markaad salaad ka baxdo fasan nafsa ka bi ducei duceiso adigoo duceiso ducadeen hada inta ruux kale duceiyo dadko amii yid aahdeen nabiga ka soo aroorin duceiso على كل حال مركات شقذة هذه سكب على أمصال هذا عطوه أما يانه يهاني ندعاء يسوق وكامل قلب جاه حديثنا فجيه فجيهها والله الله أنكرنا الله, الله كفرن قلب جاه ولقى كبر ماي هل دقيقة الله قلب جاه كبر مركات سويته ده جرد مهيان ما هل دقيقة قفكمون منك قلب الله كبر ماي النبيه هل دقيقة كبر ماي ألم نشرح مياه لك هذه السادة لك sadriigu hadda wa laabta laakiin qalbiga loo jeeda qalbiga gaamayaan afurin oo ka dajinay canka xagaag wajidka dambigaga yen ka ka daaftay waan ka خلج قولن باكوا يقان مقع عاقان مقع عاقل الله يدين بقولي فإن مع العسر اللي بات هذا مع هذا وحاء يسر إن مع العسر يسر يا مع هذا والعسر يقول الله هذا يسر بقول الحياة وحاي مركي اللي بات هذا أبضن أب مركات كبر هذا قبل الدعاء نفت هذا الدعاء oo wax kasta oo soo ka markaad furto ducayso salaada markaad tukato ducayso quraanka markaad akrido ducayso wax khayr ah dhan markaad qabato dabadiisa ducayso yaa lagu leey sooratu tin wa surati sagaashan iyo sanaad aayadihii dun waasideed waana يوطورس هنينا فورث دور سينليدا يوهادل بلد مغالدان كو دارت الامين اي لقد خلقنا الاثاره الدوان ابو الري في احسن تقويم توسن ميد اوغو فيعان ابو رمد اوغو فيعان سمردناه وانعلينا اسفل سافلينا سا كو هوسه كو كسي هوسه انا توغلي الى الذين كو مويه امنوا مؤمنوب عمل فليات صالحات عمل وانا فلهو حسنا ذا أجل اجر وغير ممنونك وكا غيرك فما يكذبك مخا غبين فيي مخا كوغو خنبار ان ما حملك أن تكذب ان اد بينيس ومخا كوغو خنبار بعد انت كدب سدا واخ لوغو شيغي بدينيس بالمريد اليس الله اللهم يانو اهين باحكام الحاكمين كو حكومك كحكم في علمنا الله سبحانه وتعالى الله وعليه والتين والزيتون صدح مالوت با لغو داتي توريات جاء الله من طور السينة مركاس وميسي موسى لغو أمره وأشرق الله على ساعير بورت الساعير لغا وبرت بوره كيال القدس هو ميسي نبعي واسعلنا الله على فاران بوره مكاتب فاران لغا marka sadexda nabii meel sadex meelood ay laga direen marka waa tiin iyo waytunu waa baytul maqdis wadur seenina wa mashiin nabii musalloo calay masaray wa hada buladii lamii mashiin nabii Muhammad ka baxay intaas ku dhaartaa allah subhanahu نبي يسال لا جدري. مرك على كل حال. قل يا علمت قارب كوفسلي زيتون كي يتنك عادي جع. سده راكفيع. الله إنتا مركو كلاتي وحدتك. أبوك يوقف عنا بنقرحيي. وأنا أبوري. حبني سي يوحول ب. حاله نواكوه سده فرره نلك أفكا. لا داعية. دبده نوحانو علين دونا. ماله س. أسفل السافلين. علمت وحيله وحدتك إلنا كم استثنان. يا ميشكوتلة. إلا موب مني أنت موياني عملكوا لصالح أن شركي يبي العمدن العين يقو أجرا أن فما يكذبك أحد وبينه معنا محاك هو حبارين أدبين سوء بعدو أنت كذب بالدين إسأب المريت أليس الله ألا مجانا أهين بحكم الحاكمين كوه حكومة ككحكم كو فعله أنا مركب وحقي حلونه يقبضه الله جياب النفتيذوني يركققهاتهم أيضا المركان حسوا تقول إله يحكم الحاكمين صيدا سيرهم كواي سيه حنون كيري والبحر كواي يا وفي في عم عمد إلى إلهي بحكمي الله حكم الحاكمين وثين الثين كان كوردة يي والزيتوني ماشي كبه حانو قدسه ثين كي الزيتون كا وضور سينا كوردة بورتي لقب قري نبي الله موسى ضور سينا و هذا البلد مجالد أنا كوردة الأميني آمن كا أنت دت كتشو كأي آمن كيهيني لغد خلا غلال إنسان دت أبوري في أحسان التقويم من توسن مد أوفيع، أبور مدق أوفيع بان أبوري، حبنه سيو حول ما شو بزددنا هو نعلم أسفل سافلين سا. سا قوه هص هص هذا نصير علنو إهل نار بين قنايا إلا الذين كوي مي آمنو مؤمنو بي قرحو دا أنتي لهايا بان نار سالجانيها قرحو دي الله أبوري يقهر يعمل كود الذت بين نار وقليا إلا الذين كوي مي آمنو بي. وعملوا عمل فلأ الصالحات عملوا فلهم فله هذا أجر أجري وغير ممنون كوكا لغوء غير فما يكذبك ما يحملك محاكة وحن باري أن يكذب إناد بيني سبعده انت كذب الدين القيامة يعني إسابة المريض أليس الله الله ميانه أهل يحكم الحاكمين كوحكم وردك كوحكم في عال سورة العلق و سورة السقاشة اللي حاد ترسيبت القرآن كريمكا آيه هذا واتباني يسه واسورة سودة وواح سودة وكيف وغير يوه الله أحب بسم الله إغراق أغري بسم ربك ربك ربك مجيس أغري هورتوحول بكوب اللوح الذي أليه خلق خلقه خلقه أبوري خلقه الإنسانة ذاتك وحك أبوري من علق انحجير بك أبوري إغراق أغري وربك ربك ربك أنا أليك ربك الذي أليه ويه علما بريدةك بالقلمي قال إنك قرآنك بريء علم الإنسان ذاتك وحوب بريء ما لم يعلم وحون أقولين بذاتك بريء. النبي محمد عليه الصلاة والسلام غار وحيرة بورتو حليد النور يا بورتو وبورنيرو ماركين تماكل لقطة وحقا بزلفي من اللقسي صلاة كافورتا يا الله مراعي اللي جدولي ليه والجدو سو بور أذو در فولان دمعي. Mä ennisailen, kun olen iso kerry, niin on mahdotonta, että on mahdotonta. Markkinat ovat takkineet, kun on mahdotonta, niin on mahdotonta. Kun on mahdotonta, niin on mahdotonta. Kun on mahdotonta, niin markaas uu معنا maano biqarin boodde oo ma qare kare into iqabtabi saayitu ciye boodde caamatoocine markaas uu diiqra markaas uu aan dii boodde maano biqari haddana sidii boodde gal markay sadaxad yu hadani uu dii iqra bismir rabbika nooshaaga iqra bismir rabbika aghri markaas أنا ذاك ورقب بن نوفل، <سؤال> بن <i> عبد العزيز <سؤال> بن <i> أسد بن قصي، أو أنا ابن أخي، مركوور تبود هذا الناموس الذي جاء به موسى، ولكن موسى لا يمدبو، والناموس كموسى لا ليتني كنت جد عمود، أنا يرى هذا، أو حين إذا أخرجك كبر markii qolada to khubhinayaa wan kubadba taagna laabuu markaasuu nabigu u muqradiyeyum miyay binayaa markaasuu yidhi waxa ga soo kala ninki la yimaada dadku مرك هذا حجري بيسكال جو باللابا مرك هذا حجري وح على وثي قيمة صاحبه هذا النبي بيسكال جو باللابو يدي مرك مرك عربي ده بسم الله أكلوا بسم الله أسيروا بسم الله اقرا بالليده اقرا باسم ربك مركه مرض بوخاد كو غودا جيرتو ان بعد قدر اتو قدر و اقرا اقرا باسم ربك رب جامع عيسى الذي الله خلق خلقك و ادن ابو ري خلق الانسان من دتك هو ابو رمن علق حنجر بو كا ابو ري و ربك الذي الله ويعلمك بريدتك قالك allama al insana dadka wuxu barima lam yaalam wuxu na dadko ogeen qalinka wuxu wal bagal marka waxa culimadu yidhaahdeen sahaba daaba hataaydin ilmiga waxa lagu baylaha tira qoraal ilmigu hadadan qorin in qayb kaaf ka taa laga حرب بن أمية بن عبد الشمس السوفيان أبيه يعني وحقو له شيء إثناعي راضي حقا قرالك صبرت قرالك أدونك اللبية تمن إلى اللبية تمن قال قرالك قانه هنديدو قرالك ويا قانين رمان كويه قانين اه وحاي يقانين عربين قراء وراء مرك حرب بن أمية بن عبد الشمس أبو السوفيان أبيه مرك قلم كوفي عياه قال الله وحده سبحانه وتعالى كلا نفاجله يا ما شال قصا كينا يا كلا سيد أممهم إن الإنسان قف كل يتق وكبري أن رآه بأن مراه إنه أركيد درس هذه صناع إنه كفتم علبة للهي إن إلى ربك ربك جاهق يسأله جعان وقط قاد قال كان كبيري ولا حقو الله تجدونها على أيتها بالكورن الذي قال خيرها النهية يا عبد العبد إذا صلّى مركو تكنية رأيت بالكورهن إن كان هدويا أدون كتكنية على الجم يد يديون أو أمر أمر أمر ريو بالتواء الله كعبس و أمر ريو رأيت بالكورهن إن كذبه هدو بيني قال كاسين و جيت سدي لم يعلم يانو بأن الله لا يراين أرك بس و حال نكب جهلها باوحك سي نبي yilaa muhammad oo tukan hadaan arko inaad halka كان joogsan oo salaada u diiday ninkaas la sameeyay marka ninkaasi uu kibray xolo بيانه أقول الله إنه أركب بيانه قال خاص وأبو جهل وين لكن وحلا وحش سيدي سيال أورده وإيش هوس كله كلا ما أصداء قال المودين إن الإنسان ضد كل يطغى وكبر قف محو كبر أدرأه بأدرأه إنه أركب استغنى إنه غني يوم يحول بضيع إن إلى ربك ربك حق <تصفيق> يسأرجع هذا قال كان كبر يوم حق الله ذو النقل أرأيت بالكوارن الذي قال خيانة نهية يؤدي دية عبد الأذون إذا سلامرك ألا أيت بالكوارن إن كان أضون كاسي هدو يعي على الهدام يادو ديدو هنو كتيره أو أمره أمر, أمر بيتغواحوناكسن الرأيت بالكوارن الددت كلا الله لا يا إنك ذبه هدو بيني قال كاسي وتولى حقك الله لا يرى نوأركه ك الله إلهي واركا لين لم ينتهي هدو من لنزف عن وحن قبناهنا بالناسية فودا قبناه Nämä ovat kääntyneet päänpäivänä, mutta ne ovat olleet hyvin. Arabian kansalaiset ovat olleet hyvin. Arabian kansalaiset ovat olleet hyvin. Arabian kansalaiset ovat Marka hyvin. Arabian kansalaiset ovat olleet hyvin. Arabian kansalaiset ovat olleet hyvin. Arabian kansalaiset ovat olleet hyvin. Arabian kansalaiset ovat olleet hyvin. Arabian kansalaiset Fordi suu ei pieneni imerkkilele yh. Isägal päin alla huolesta ei yh. Jus kumista alla kaaberi. Ojous suu ei kuvitimerkkilele yh. Kalla sitä ummudimaa ei llem yntehi. Hadu nowan tuomilla nafsaan. Wan medubinen nawa qabani nabin nasiety Ford. Nasiety Ford kahdibetun pienen yh. Isägal se ei yh. Ojus päin alla huossa gal. Qadiatena kuvitun. Filjedugaoui alade. Nadihu qarebe di si hawaye sanaducaan ana wax u yeedayna azbaniyata malaa'ikta naarta nu yeedayna khalla la tudu ka hayeel in nabiga muhammad wa sujud allahu sujud wa qsar bi sujud allahu ku dhow sujud hawaye shuu naadiga wax layna dadka saaxiibada farax badan oo wada jooga naadigi أنا أقول أن ملايكة نارتها نؤيدنا، فالوحي كقبتها، فليدعوها ويأرنا ديه ساحبها ويأرنا، سندعونا أن نوحا نؤيدنا الزبانية، ملايكة نارتها نؤيدنا، كالله، سيداء الشيء منه لا تدعوها يالي، نبي الله محمده، نكاة كامر قادم، وسجد سجود ووقتها، الله أدوه، الله سبحانه وتعالى <تصفيق>